قُم الرْرجيلِ بَصَرَ كََّتَينَ قالَِب إلَكَبَصَرُ خاسِأَ وَهُو حَاسير وَل قدَد زًَا السَّمَاأََُّابِ مَ صَابِي حَجَعَ النََّا رجُومَلِّ الشَّيطين وَأَتَدنَا لَهُ مَاذاَبَ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 فكاد تميز مِنَ الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 لَم يَرَو إِلَ الطَّير فَووقَهُم صَفاتِ وَيَقُ بِبم ماَا يُمسِكُهُ إِلَّا الرَّحمَن إِهُ بِكُلِّ شَيئ بَصير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 بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟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 فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون